ومن الناس من يجادل في الله لغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنَقُصُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مسمى.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 وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق انه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ فَانعَتَهُ فِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يذكره من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليندد بسبب, بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن مَا ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات 124. ونصد بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد تَرَ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر, والشمس والقمر والنجوم والجباب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ۖ صَدٌّ مِّن فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ 124. ولهم مقامع من حديد 125. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 126. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 127. يحلون فيها من أساور من ذهب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 لِيَشْهَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ على عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَخُضُوا تَفَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ مَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 إنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا 116. وبشر المخبتين 117. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 118. والبدن جعلنا اللَّهِ من فِيهَا الله لكم فيها خير 119. فاذكروا اسم الله عليها صواب 124. فإذا وجبت جنوبها مِنْهَا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 125. لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن 114. الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 115. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 116. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض له دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قول نوح وعاذ وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي قريتنا لكنها وهي ظالمه في على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فان لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 114. فينسخ مَا ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم 115. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم نرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ امْتَنُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الله لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْ حَدَثَةٍ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ يَوْمُ السَّاعَةِ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَ يَوْمَ عذابٍ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بينهم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 لا يدخل منه مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم ذلك من عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله ان الله العفو غفور ذلك بان الله يولد الليل في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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنُهُمُ النَّاسِفُ فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتمون عليهم آياتنا قل فانبئوكم بشر من ذلكم النار عدها الله الذين كفروا وبس المصير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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ 119. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم